ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفي صاله في عامين حملته أمه وهن على وهن وفي صاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير